ليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا